tidak ada tuhan هو العزيز الحكيم هو الذي dan عليك الكتاب منه Dialah محكمات منه kepadamu محكمات هن ayat الكتاب yang متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل له إلا الله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 innaka amtal wahhab rabbana innaka jamia'an nasli yawmal la rayba la yukhlifu al mi'ad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 فئات تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبرة لأول الأبرص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 Faghfir lana zulbana waqina azzaban nair al sabirin wal sadqin wal qaniin wal mufquin wal mustafirin bil ash'ar shahid Allah anhu la وَقُلِ الْعِلْمَ قَائِمًا بِقِسْطٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ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 وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدَعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفى ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 و يحدّركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمران على العالمين Siri tan bagut ha min bagut. Wallahu sami'ul alim. Ithqalat imraat Imran Rabb, inni nazarutu nak ma fi batuni muparra. Fataqab al minni. Innaka ta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 قال ربي هب لي من لدك ذريَّة طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بياحي مصدقا بكلمة من الله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 قُل كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ والتوراة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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين يتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما كونتم فيه تختلفون Fahamma الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Zalik nteluh عليك من الآيات وذكر الحكيم. Inna mithal Isa عند Allah k mithal Adam. خلقه من تراب ثم قال له كون فيكون. الحق من ربك فلا تكن من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 وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ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 يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها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 ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 آمِلُوا بِالَّذِينَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِهَ النَّهَارِ وَكَفُرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَاءَ هُدَى اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَعْلَمُوا أَنَّ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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ الْسُنَّةَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ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 Walahu aslamu fi al-samaوات wal-ardi tawwakarhu wa ilaihi urjaun. Qul amalna billahi wa ma anzil علينا wa ma anzil ala Ibrahim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 kepada Allah, orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, dan mereka beriman kepada Rasul, dan mereka beriman kepada Rasul, dan mereka beriman kepada Rasul,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 فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرَّب إسرائيل على نفسه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 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُ مِن لَّتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ لِلْنَاسِ لَالَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى الْعَالَمِينَ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 Lima tersedu n sabiin Allah man aman tabgouna aiwajou wa antum shuhada, wma Allah bi gafil n amma ta'manu, ya ayuhaal Ladinamamnu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 فالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن Ummatu ia doaun ila al khair, wyaamurun bil ma'roof, wyaanhun an al munkar, wa'ulai'khum al muflihun, walla takunuk al ladzina tafarqu, wa'xtalfu min وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُرْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه Min ahli kitab umatu kauimatu yatelun ayat Allah aana al-lail wa um yasjudun yuaminun bil Allah wa al-yum al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 كَمَثَلِ رِيحٍ فيها سرٌ أصابت حرث قومٍ ظلموا أنفسهم أصابت حرث قومٍ ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 Izhamat Taifatan min kum antafshala, walahu aliyyuhma, wa ala Allah, fal yetwakil muaminun. Walad nassarakum Allahu bbdri, wa antu adzillah, fattakul Allaha, lalakum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 واللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر למי يشاء ويعذب למי يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعف مضاعف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 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرُ اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ yang mengampuni dosa, kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang mereka lakukan, kecuali Allah. Orang-orang itu akan dihukum dengan pengampunan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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس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 ام حاسب ثم ادخل الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين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 فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَقَدِ افْتَرَقْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ وَمَن يُنَقْلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 من بعد ما أرَكُم ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَأَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن مستزلهم الشيطان إن مستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عث الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا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 Allah Yuhii, Yumiit, Allah bima Ta'abalun baciir. Walain Qutil tum fi sabilillahi, Aumut tum la maghfiratum min Allahi wa rahmah. La maghfiratum min Allahi wa وَلَئِن أو قتلتم قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَصَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أوفسهم يتلوا عليهم يتلوا عليهم آياته ويذكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُنَّ مِثْلِهَا قُلْتُنَّ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِدِّ أَوْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 هم الكفر يوم إذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا Qul fadra'u an aafusikum al maut in kuntum sadiqin, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل الأحياء العدد ربيهم فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَّهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن, من يَشَاءُ فَأَمْنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 Jاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة موت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة نتفقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلا في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدم كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 ومال الظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادين ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فأمنا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 Qalidin fiha nuzul min 'a'dillah, wa ma 'a'dillahi khaibul al abrar. Wa inna min ahli al kitab lami yu'minu billahi wa Wahai orang-orang yang kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya kepada mereka untuk memberitahu mereka tentang kebenaran dan untuk memberitahu Allah Sering Pihab. Ya ayuhah! Kalian yang aman, sabar, warabut, dan taqulillah. Dan taqulillah, agar kalian